وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِينَ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْمِهِ إلَى يَوْمِ الْعَسُولِ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 فاستفدهم ألِيُعَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونُ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِناثٌ وَهُمْ شاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَا يَقُولُونَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ أشطف البنات على البنين